حدثنا محمد بن بشر أيها حدثنا زكريا الحواري حدثنا زكريا قال حدثنا الحواري قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا الحواري يعني. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن عرى الدين وقوائمة الصلاة والزكاة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 وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أورد المصنف الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن عمر بن العاص وفي المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله بالإسناد نفسه قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أي بن الخطاب رضي الله عنهما قال إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما العرى هو المتمسك من الشيء الذي لا يمكن حفظه او العناية به الا بالتمسك به وعرى الدين شرائعه العظيمة واحكامه المتينة التي يلزم المكلف ان يكون متمسكا بها محافظا عليها واعظم ذلكم توحيد الله عز وجل وقد قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والصلاة عروة من عرى الدين التي ينزم التمسك بها وهكذا مباني الإسلام العظيمة ولهذا قال عبد الله رضي الله عنه قال إن عرى الدين وقوائمه وقوائمه أي أعمدته وأصوله التي عليها يبنى وقد جاء في الحديث حديث عبدالله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس وذكر هذه القوائم التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى فقوله رضي الله عنه إن عرى الدين وقوائمه فيه التنبيه على مكانة ما سيذكر وأنه وأن منزلته من الدين بمنزلة الأعمدة والقوائم التي لا يقوم البناء إلا عليها قال إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما لا يفرق بينهما والزكاة كما هو معلوم قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم تقرن هذه الفريضة فريضة الزكاة بإقامة الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى فلا يفرق بينهما أي كل, كل منهما فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وافترض عليهم كذلك صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وسميت زكاة لأنها تزكي صاحبها من الشحي والبخل وتزكي ماله وتنقيه ففيها طهارة للمال وفيها أيضا طهارة لصاحب المال والزكاة من معانيها الطهارة قال لا يفرق بينهما وحج البيت اي مرة واحدة في العمر وهذه فريضة من فرائض الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحج الفريضة مرة في العمر كله وما زاد عن ذلك فهو نفل وتطوع قال وصوموا رمضان وأيضا هذا فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبه عليهم وهو شهر واحد يصومونه في كل سنة وهو شهر رمضان المبارك قال ومن أصلح الأعمال وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد ثم قام فانطلق لما ذكر الفرائض أردف بهذه الأعمال الصالحة العظيمة فذكر الصدقة أي النفل وأما الصدقة الفريضة قدمت وذكر الجهاد الذي فيه اعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى والإثناد هو عن محمد ابن بشر وابن الفرافصة الكوفي قال حدثنا زكريا قال حدثني الحواري وهذه زيادة من المصنف قوله حدثني الحواري زيادة حدثني من المصنف وزيادتها لا بد من وزكريا هو ابن أبي زائدة زكريا هو ابن أبي زائدة والحواري هو ابن زياد يروي عن ابن عمر وذكره ابن حبان في الثقات والنسخة المطبوعة من كتاب الإيمان أثبت فيها الإسناد هكذا حدثنا زكريا الحواري وشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لم أعرفه ولم يذكره السمعاني في هذه النسبة ولم يذكر السمعاني في هذه النسبة من هو في هذه الطبقة والسبب في ذلك هذا السقط الذي في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ويلحق السقط من كتابه المصنف ويزول الإشكال ويتبين من هو زكريا ومن هو كذلك الحواري نعم والأثر سبق أن مر معنا نحوه أو قريبا منه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى برقم 34 نعم قال أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن البصري مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومر معنا الحديث موصولا من حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما وأيضا مر الكلام على معناه هناك نعم قال حدثنا ابن نومير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخفعمي قال أتى علي رجل وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي فقال من لم يصلي فهو كافر ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله قال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي قال من لم يصلي فهو كافر من لم يصلي فهو كافر أي كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام وقد مر معنا أحاديث في هذا المعنى وآثار أيضا في هذا المعنى مر معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ومر معنا أيضا قول مسعود رضي الله عنه لا دين لمن لا صلاة له وسيأتي أيضا قول عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك شيء من الأعمال يعدونه كفرا غير الصلاة فالصلاة تركها كفر بالله تبارك وتعالى والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة ومر معنا في هذا الباب أيضا بعض النقولات عن أهل العلم فأغنى عن الإعادة هنا والإسناد هنا فيه معقل الخثعمي وهو مجهول فالاسناد ضعيف لجهالة معقل والمعنى المقرر في هذا الاثر حق ويشهد له كلام عبدالله بن شقيق الاتي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون ترك الصلاة كفرا بالله تبارك وتعالى نعم. هنا في النسخة فقط حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد ابن أبي, ابن ابي اسماعيل هنا عندنا نسخة محمد ابن اسماعيل الشيخ الالباني الحقها هنا بين معكوفتين الحقها بين معكوفتين محمد ابن ابي اسماعيل نعم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب رحمه الله أنه قال من أقام الصلاة وآت الزكاة فقد توسط الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن كعب وهو كعب الأحبار أنه قال من أقام الصلاة وآت الزكاة فقد توسط الإيمان الذي بعد تقرير هذا المعنى وفيهما بيان مكانة الصلاة والزكاة من الإيمان في بيان مكانة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان وأن من حافظ على الصلاة وأدى الزكاة التي افترض الله سبحانه وتعالى على عباده فقد توسط الإيمان لكن بقي عليه أعمال وطاعات ونوافل يكمل بها ايمانه لكنه بهذه الفرائض يكون قد توسط الايمان بمعنى انه قد اتى بالفرض الواجب عليه وهناك اعمال تكمل الايمان وتتممه نعم قال حندثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن ابي صالح عن عبد الله بن ضمره عن كعب رحمه الله وأنه قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وأطاع محمدا فقد توسط الإيمان ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن كعب وهو ال يعني الاثر السابق لكن فيه زيادة قال من اقام الصلاة وات الزكاة واطاع محمد واطاع محمدا صلى الله عليه وسلم كذا في طبعة كتاب الايمان لابن ابي شيبة وجاء في المصنف وفي بعض مصادر التخريج من اقام الصلاة وات الزكاة وسمع واطاع وسمع وأطاع من أقام الصلاة وآت الزكاة وسمع وأطاع, أي سمع وأطاع للأمير ويأتي الجمع بين هذه الخصال في بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قول في حجة الوداع عبدوا ربكم وصلوا وخمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم فياتي في بعض الأحاديث الجمع بين أداء الصلاة المفروضة والزكاة المكتوبة والسمع والطاعة للأمير وقد مر معنا أيضا قريبا أنه لا إيمان إلا بصلاة ولا صلاة إلا بجماعة وأن هذه أمور اخذ بعضها بحجز بعض بد منها مجتمعة فبها يكون انتظام الدين واستقامة امره قال من اقام الصلاة وآت الزكاة وسمع واطاع فقد توسط الايمان قال ومن احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وهذا الجزء الاخير صحة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والترمذي وغيرهما وقوله من احب لله وابغض لله هذا يتعلق في القلب يتعلق بالقلب وقوله ومن اعطى لله ومنع لله هذا يتالق بالعمل الظاهر فقوله من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فيه كمال الإنسان في باطنه وظاهره وإذا كمل الباطن والظاهر كمل الإيمان إذا كمل باطن الإنسان وكمل ظاهره يكون بذلك كمال الإيمان فقول من أحب لله أي أحب الله سبحانه وتعالى وأصبح بناء على حبه لله لا يحب المرء إلا لله عز وجل ولا يبرضه إلا لله وقوله W menatto Allah w menatto هذا فيه صلاح الظاهر فيه صلاح الظاهر وهو ليس خاصا بالعطاء الذي هو عطاء المال menatto Allah w menatto Allah ليس خاصا بالعطاء الذي هو عطاء المال والنفقة من المال بل اوسع من ذلك يشمل العطاء ببدل جميع ما امره الله سبحانه وتعالى أن يقوم به من مما افترضه الله عز وجل عليه وأمره بفعله فهو ذلك كله وعطاء المال هو جزء من ذلك وأيضا المقابل المنع ليس خاصا بمنع المال بل يشمل ويتناول الامتناع عن كل ما أمره الله سبحانه وتعالى بالامتناع عنه فيكون الحديث بهذا شاملا لصلاح القلب وصلاح الظاهر فالقلب حبه وبغضه في الله والظاهر عطاؤه ومنعه في الله فمن كان بهذه الصفة فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان وقوله فقد استكمل الإيمان فيه دلالة ظاهرة وواضحة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف أن من كمل هذه الخصال كمل ايمانه ومن نقص منها نقص ايمانه بحسب ما نقص عنده من خصال الايمان فالايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف واهله ليسوا فيه على درجة واحدة في الاسناد شيخ المصنف قال حدثنا محمد بن عبيد وهو التنافسي في بعض النسخ فيه اضافة عبيد الله والصواب عبيد بغير اضافة نعم قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن عبيد الله ابن عبيد الكلاعي قال اخذ بيدي مكحول فقال يا ابا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقلت مؤمن عاص فشد بقبضته على يدي ثم قال يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مكحول في الحكم على تارك الصلاة ولو صلاة واحدة متعمدة بأنه كافر والمراد بالكفر هنا الأكبر الناقل من الملة وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال أخذ بيدي مكحول فقال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا وهذه طريقة نافعة في التعليم وضبط مسائل العلم أن يطرح مثلا العالم على طالب مسألة فيسمع منه ثم يصحح له إن أخطأ أو يصوبه ان أصاب وهكذا فعل. مكحول رحمه الله تعالى مع عبيد الله الكلاعي قال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقلت مؤمن عاصر حكم من كان كذلك أنه مؤمن عاصر فشد بقبضته على يدي فشد بقبضته على يدي ثم قال يا أبا وهب يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك ليعظم شأن الإيمان في نفسك والله تعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم ومنزلة الصلاة من الإيمان منزلة العمود من البناء منزلة العمود من البناء والصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر فقال له يا أبا واهب ليعظم سأن الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة متعمدا أي تعمد تركها فقد برئت منه ذمة الله ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر وفي هذا حكمه على من ترك صلاة ولو واحدة متعمدا تعمد تركها بأنه يكفر والمراد كما قدمت بالكفر الكفر الاكبر الناقل من الملة وسبق ان نقلت بعض النقلات عن اهل العلم في هذا المعنى من ذلك قول مشايخنا الافاضل في اللجنة الدائمة للإفتاب رئاسة الشيخ عبدالعز بن باز رحمه الله تعالى قالوا في فتوى لهم في هذا الباب من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلوات فهو كمن ترك جميع الصلوات فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل منه اي عمل حتى يقيم الصلاة ويحافظ عليها كلها ولو كان مقرا بوجوبها ولو كان مقرا بوجوبها فالاقرار بالوجوب لا يكفي عن اداء الصلاة لانه بترك الصلاة متعمدا يكون كافرا كفرا اكبر انتهى كلامهم والنقولات عن اهل العلم في هذا كثيرا وهذا مكحول من ائمة السلف يقرر هذا الامر بهذه الطريقة التعليمية لاحد طلابه مبينا له حكم تارك الصلاة ومنبها له على مكانة الصلاة العظيمة من الدين وأن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة وأن يعرف مكانتها وأن يحافظ عليها محافظة شديدة وأن لا يغلب عليها لأن الغليبة على الصلاة هزيمة هي شر هزيمة وخسران هو من أشد الخسران ومن ضيع الصلاة فلا حظ له من دين الله جل وعلا فلا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة نعم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن قيس عن أبي إسحاق قال قال علي رحمة الله عليه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد اي ان منزلة الصبر من الايمان علية ومكانته من الدين رفيعة لان الصبر وعبودية مكانها القلب يحتاجها العبد في جميع اعمال الدين وعبادة صاحب المسلم في كل امور الدين ان كان الطاعة فيحتاج فيها إلى صبر ليفعلها يحتاج إلى أن يحبس نفسه على فعلها وإن كانت معصية فيحتاج إلى صبر يمنع به نفسه من فعلها وإن كانت من الأقدار المؤلمة فيحتاج فيها إلى صبر يمنعه من الجزع والتسخط والدعاء بدعوة الجاهلية فالصبر مقامه من الدين عظيم وهو عبدية يحتاج إليها المسلم في جميع عماله وجميع عباداته ولهذا قال رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وجسد بلا رأس جثة هامدة وإنسان بلا صبر لا صبر عنده إذا كان لا صبر عنده كيف يؤدي العبادات؟ وإذا كان لا صبر عنده كيف ينكف عن المنهيات والمعاصي وإذا كان لا صبر عنده كيف تكون حاله عند المصائل والملمات فالصبر يحتاج إليه العبد حاجة ماسة في أمور الدين كلها ولهذا كانت منزلة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد قال فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. والأثر كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلط ولم يسمع من علي وجاء الأثر من طريق أخرى في مصنف عبد الرزاق رواه من طريق معمر عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن علي وزاد فيه ولا إيمان لمن لا صبر له وزاد فيه ولا إيمان لمن لا صبر له وهذا أيضا هذه الزيادة فيها مكانة الصبر من الإيمان وأن من لا صبر له لا إيمان له من لا صبر له لا إيمان له كيف يستطيع أن يؤدي فرائض الإسلام وكيف يستطيع أن ينتهي عن ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه إذا لم يكن متحليا بالصبر متصفا به نعم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح لكنه ثابت عن عمار رضي الله عنه وأرضاه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان ثلاث من جمعهن جمع الإيمان وهو بهذا ينبه رضي الله عنه إلى أن الثلاث الآتي ذكرهن هن جوامع الدين فمن اجتمعت فيه اجتمع فيه الإيمان قال الإنصاف من نفسك وبدأ به لأنه أعظم هذه الخصال بدأ به لأنه أعظم هذه الخصال وأجلها والإنصاف من نفسه كون الإنسان ينصب من نفسه هذا في متناول للإنصاف من نفسه بينه وبين الله بأداء مفترضه الله سبحانه وتعالى عليه والإنصاف من نفسه بينه وبين العباد بأداء الحقوق وعدم الاعتداء والظلم والبغي ونحو ذلك ويتناول أيضا الإنصاف من نفسه تجاه نفسه بأن لا يظلمها بمعصية الله تبارك وتعالى ويعرضها لسخطه وعقاده فهو يتناول ذلك كله وقوله والإنفاق من الإقتار الإنفاق هي البذل من الإقتار أي من الحاجة والفقر وقوله وبذل السلام للعالم أي لمن عرفت ومن لم تعرف لا تخص السلام بالمعرفة بل تسلم على من لقيت وبالسلام السلامة وقد قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ألقوا السلامة تسلموا أو كلاما هذا معناه فالسلام فيه السلامة وفيه أيضا المحبة ألا أدنكم على شيء إذا فعلتم ومتحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم والحديث الأول لعل لفظه أفشوا السلام تسلموا أفشوا السلام تسلموا ففي إفشاء السلام السلام هو في إفشاء السلام أيضا شيوع المحبة بين المؤمنين هذه خصال ثلاثة عظيمة من جمعها جمع الإيمان كما قال ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه ولابن القيم رحمه الله تعالى تعليق النفيس وشرح متين في كتابه زاد المعاد على هذا الأثر فنقف على كلامه رحمه الله تعالى نان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هديخ العباد في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس قال وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار قال وقد تضمنت هذه الكلمات اصول الخير وفروعة فان الانصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة وأداء حقوق الناس كذلك وأن يطالبهم بما ليس له ولا يحملهم فوق, وسع فوق وسعهم ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها ويدخل في هذا انصافه نفسه من نفسه فلا يدعى لها او فلا يدعي لها ما ليس لها ولا يخبتها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيره وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعه الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراض الخلق ومحابهم ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يعزلها من البين كما عذلها الله ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبوضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها فإنه مستحق فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده مستحق فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده ونفسه مستحق المنافع والاعمال نعم فانه مستحق الاعمال فانه مستحق المنافع والاعمال نعم لسيده لسيده اعماله ومنافعه ليست له لسيده والمراد هنا أي الله سبحانه وتعالى نعم ونفسه ملك لسيده وهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه ليس له مكانة أصلا بل قد كوتب على حقوق منجمة كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق ويزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو أو يقدمه ويؤثره عليه أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده وهي قسمة ضيزة مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه وإلا لبس عليه وهو لا يشعر فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا فكيف يطلب الإنصاف ممن و... فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق كما في أذل إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم ما أنصفتني خير إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح وفي أثر آخر ابن آدم ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها أعظم الضرر وسعى في ضررها أعظم السعي ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعقيها إياها فأتعبها كل التعب واشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها وجد في وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها ودساها كل التدسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها وحقرها كل التحقيق وهو يظن أنه يعظمها فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه إذا كان هذا فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعه فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإختار كلام جامع لأصول الخير وفروعه وبذل السلام للعالم يتضمن تواضع تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد بل يبدل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه والمتكبر ضد هذا فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا من هوتيها فكيف يبذل السلام لكل أحد وأما الإنفاق من الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأن الله يخلفه ما أنفقه وعن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه وفضلا وتكذيبا بوعد من يعده الفقر ويأمر بالفحشاء والله المستعان هذا كلام عظيم للغاية في شرح وبياني معاني هذا الأثر أثر عمار رضي الله عنه وأرضاه ومثل هذا المرور على كلام القيم رحمه الله ليس كافيا لاستيعابه وفهمه ولكنني قصدت الدلالة عليه فطالب العلم يراجع هذا الكلام في زاد المعاد ويتأمله مليا فإنه عظيم غاية النفع وخاصة هذا البسط العظيم الذي ذكره رحمه الله تعالى لمعنى قول عمار الإنصاف من نفسك نعم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه في قوله إنهم لا أيمان لهم فقال لا عهد لهم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمار وهو في تفسير وبياني قوله تعالى إنهم لا أيمان لهم أي الكفار لا أيمان لهم أي لا عهود لهم ولا مواثيق وإذا عاهدوا عهدا نكثوا وإذا أعطوا ميثاقا لم يفوا ولم يلتزموا فهذه من خصال الكفار فيستفاد من ذلك أن من خصال أهل الإيمان الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد هذا من خصال الإيمان فمن الإيمان ومن أعماله ومما يدخل في مسمى الوفاء بالعهد وعدم الوفاء به ليس من خصال أهل الإيمان وليس من شعب الإيمان بل هو من شعب الكفر وكما أن الطاعات فروعا للإيمان فإن المعاصي فروعا للكفر وإن لم تكن كفرا ناقلا من الملة نعم قال حدثنا جريض عن منصور عن إبراهيم قال كان يقول لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردن من إيمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى أنه قال لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وقد مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال درة من إيمان فيكونوا مراد ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى بكلامه هذا يكون مراده نار الكفار التي يخلدون فيها أبد الآباد التي يخلدون فيها أبد الآباد فهذه النار لا يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أما نار عصاة الموحدين فانه يدخلها ويطهر فيها وينقى من ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة فقول إبراهيم لا يدخل النار المراد بالنار أي نار الكفار التي يخلدون فيها نار الكفار التي يخلدون فيها على هذا يحمل كلامه رحمه الله تعالى نعم قال حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق بن حزن البكري قال قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله هذا الاسناد وقع فيه سقط في هذه النصحة كتاب الإيمان قال حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق بن حزن البكري قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود وهذه الزيادة من المصنف سقطت من كتاب الإيمان فتلحق من المصنف لابن أبي شيبة المصنف رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في تعليف عليه قال هو أي حزن البكري قال هو من أتباع التابعين وهو ثقة فالحديث معضل لكن الواقع أن الحديث حصل في الإسناد سقط فيكمل هذا السقط من كتاب الإيمان لابن أبي شيبة وساق الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وله شاهد سبق أن مر معنا من حديث البراء برقم مئة وعشرة وأيضا مر معنا الكلام على معناه نعم قال حدثنا أبو أسامة عن جليل بن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أنا ميت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب كتابا قال فيه أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن الإيمان فرائض أي افترضها الله على عباده وأوجب عليهم فعلها وشرائع أي أوامر أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها وحدود أمر بعدم تعديها وهي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه وسنن أي رغائب ومستحبات قال فمن استكملها استكمل الإيمان وجميع هذه كلها داخل في مسمى الإيمان الفرائض والشرائع والحدود والسنن كلها داخل في مسمى الإيمان فليس الإيمان شيء يكون في القلب فقط بل الإيمان اعتقاد في القلب وأعمال أيضا قلبية وقول باللسان وأيضا ذكر و تسبيح وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال اللسان الداخلة في مسمى الإيمان وكذلك أيضا أعمال يقوم بها العبد بجوارحه وهي فرائض أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وحدود محرمات نهى عباده أن يفعلوها فتركها إيمان وفعلها نقص للإيمان ومستحبات من فعلها زاد إيمانه ومن لم يفعلها لم يأثم بذلك ولم ينقص إيمانه الواجب بتركها لأنها مستحبات ولهذا قال أهل العلم الكمال في الإيمان كمالان كمال واجب بتركه يأثم العبد ويعرض نفسه للعقوبة وكمال مستحب إذا فعله زاد بذلك إيمانه وإن لم يفعله لا يكون بذلك آثما ولا أيضا معرضا للعقوبة وهذا يتناول السنن والرغائب والمستحبات وكل ما لم يأمره يأمر الله سبحانه وتعالى به عباده أمر إيجاب قال فمن استكملها استكمل الإيمان والاستكمال هنا أيضا نوعان استكمال واجب واستكمال استكمال الفرائض والبعد عن المحرمات هذا الاستكمال واجب واستكمال مستحب وهو يتعلق بالسنن فالكمال كمالان كمال واجب وكمال مستحب وقول عمر رضي رحمه الله تعالى من استكمل استكمل الايمان يتناول استكمال الواجب ويتناول ايضا الاستكمال المحب المستحب قال ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان السنن من لم يستكملها لم يستكمل الإيمان المستحب والفرائض من لم يستكملها لم يستكمل الإيمان الواجب لم يستكمل الإيمان الواجب والفرائض منها ما ترك كفر بالله سبحانه وتعالى مثل ما مر معنا الصلاة والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجب عليهم, عليهم فعلها إذا لم يفعلها تنقص كمال إيمانه الواجب وكذلك أيضا الحدود التي هي المحرمات اذا وقع العبد في شيء منها نقص ايمانه الواجب بحسب ذلك فقوله ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان هذا يتناول الاستكمال الواجب ويتناول ايضا الاستكمال المستحب قال فان اعش يعني ان اعطاني الله جل وعلا فرصة او فسحة في العمر أبينها لكم وهذا يدل على أنها تفاصيل تحتاج إلى وقت لتشرح وتبين وتفصل قال فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها وقولوا حتى تعملوا بها هذا أيضا فيه لفت انتباه إلى أن مقصود العلم العمل ليس المقصود من العلم الاستكثار من المعلومات وإنما المقصود منه العمل قال لتعملوا بها وأما إذا كان الإنسان يتعلم ولا نية عنده ولا همة عنده تجاه العمل فعلمه حجة عليه لا له حجة عليه لا له قال حتى تعملوا بها وإن أنا ميت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. فما أنا على صحبتكم بحريص آآ آآ إذن هذا الأثر من الآثار العظيمة الجامعة في بيان الإيمان وتعريفه وأن الإيمان يشمل فرائض ويشمل شرائع وأيضا يشمل البعد عن المحرمات ويشمل أيضا فعل الرغائب والمستحبات ثم استكمل ذلك علما وعملا فقد استكمل الإيمان نعم قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا هنشاء بن سعد عن زيد بن أسلم أنه قال بد لأهل هذا الدين من أربع دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان وتصديق بالله والمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة والنار والبعث بعد الموت ولابد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك ولابد من أن تعلم علما تحسن به عملك ثم قرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أنه قال لا بد لأهلي هذا الدين من أربع لابد لأهل هذا الدين من أربع ثم ذكرها الأمر الأول دخول في دعوة, دعوة الإسلام دخول في دعوة الإسلام وهذا فيه التنبيه على لزومة بشرائع الإسلام لأن الإسلام إذا جمع مع الإيمان كما هنا في هذا الأثر يقصد بالإسلام الشرائع كما مر معنا في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام فهذا الأمر الأول قال والأمر الثاني بد من الإيمان ولا بد من الإيمان وشرح الإيمان بقوله تصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة وبالنار وبالباعث بعد الموت فهذا الأمر الثاني لا بد من الإيمان الأمر الأول الإسلام بالعناية به ولا سيما مباني الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل وذكر أيضا في حديث ابن عمر وفي أحاديث كثيرة بد من الأمر الثاني وهو الإيمان وبيّن رحمه الله تعالى الإيمان بالتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت هذا الأمر الثاني والامر الثالث قال ولا بد ان تعمل عملا تصدق به ايمانك ولا بد ان ان تعمل عملا تصدق به ايمانك اي ليس الايمان مجرد التصديق والاقرار الذي يكون في القلب بل بل بد ان يكون من العبد اعمال تصدق هذا الايمان وعرفنا فيما سبق أن أعمال الجوارح تصدق القلب وأعمال الجوارح تسمى تصديقا ومر معنا قول الحسن رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فأعمال الجوارح تسمى تصديقاً. ولهذا قال زيد رحمه الله أن تعمل عملا تصدق به إيمانك أي إيمانك الذي في قلبك قال بد من أن تعلم علما تحسن به عملك أي بد من أن تبني أعمالك على العلم وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح لأنه سيقوم ببدع وضللات وبأعمال منكرات يظنها عبادات صحيحة مرضية عند الله سبحانه وتعالى وهي بدع لا يقبلها الله منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول منه فقال لا بد من وهذا الأمر الرابع لا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وفي هذه الآية أن مغفرة الله ورحمته والفوزة لا بد فيه من أعمال لا بد فيه من توبة ولا بد فيه من إيمان ولا بد فيه من أعمال صالحات ولا بد فيه من لزوم للهداية وصراط الله المستقيم لا بد من لزوم لذلك كله ليفوز العبد بمغفرة الله ورحمته ورضوانه فليست تنال بمجرد الأماني ليس بأمانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه حبا أن انبه اتوقف عن التدريس غدا واعود يوم الاحد ان شاء الله نعم قال حدثنا عبدالأعلى عن, عن عبدالله بن شقيق أنه قال ما كانوا يقولون لعمل تركه تركه رجل كفر غير الصلاة فقد كانوا يقولون تركها كفر ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبدالله بن شقيق وهو تابعي ثقة أدرك عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانوا يقولون أي الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركهم لعمل تركه أو تركه رجل كفر غير الصلاة فقد كانوا يقولون تركها كفر والمراد بالكفر هنا الأكبر الناقل من الملة نعم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال سمعت شقيقا وسأله رجل سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من شهد انه مؤمن فليشهد انه في الجنة قال نعم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر عن شقيق انه ان ابن مسعود رضي الله عنه قال من قال انه مؤمن فليشهد انه في الجنة والمراد بالإيمان هنا الإيمان المطلق الكامل كما مر شرح ذلك وبيانه وأن وصف الإيمان إذا أطلق أو إذا ذكر هكذا على الإطلاق يتناول الدين كله وهذه تزكية للنفس فمن جزم لنفسه بالإيمان هذا الجزم الإيمان الكامل التام فليشهد لنفسه أنه في الجنة هذا مراد ابن مسعود رضي الله عنه بقوله من شهد أنه مؤمن المراد بالإيمان هنا الكامل أما إذا قصد أصل الإيمان فهذا لا حرج فيه أما إذا قصد أصل الإيمان فلا حرج فيه وقد مر معنا بعض الآثار عن السلف فيها إطلاق الإيمان والمراد بذلك أصله أما إذا اريد بالايمان تمام الايمان وكماله فلابد في هذا المقام من استثناء بان يقول انا مؤمن ارجو انا مؤمن ان شاء الله او امنت بالله او نحو ذلك من العبارات الماثورة عن السلف رحمهم الله تعالى نعم. قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم قال قيل لابي وائل إن ناسا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين قيل لأبي, وائل. قيل لأبي وائل إن ناسا يزعمون آه. أن المؤمنين يدخلون النار أن المؤمنين لا يدخلون. أن المؤمنين لا يدخلون النار قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين ثم ختم بهذا الأثر عن أبي وائل عن عاصم هو ابن أبي النجود قال قيل لأبي وائل إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار هكذا جاء في طبعة كتاب الايمان وجاء في المصنف بحذف لا فجاءت العباره هكذا يزعمون ان المؤمنين يدخلون النار في المصنف بحذف لا وفي كتاب الايمان مثبته ولعل الاقرب والله تعالى اعلم اثباتها ولعل الاقرب والله تعالى اعلم اثباتها ويكون المراد بالناس هنا ان ناسا يزعمون اي المرجئه يزعمون ان المؤمنين لا يدخلون النار وهذا حسب عقيدة المرجئة أن الأعمال لا تضر في الإيمان لا يضر في الإيمان ذنب لا يضر في الإيمان ذنب فيزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار أي أن المعاصي لا تؤثر أي أن المعاصي لا تؤثر فمن كان مؤمنا ووقع في الكبائر لا يدخل النار وهذه من عقيدة المرجئة قال إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين إن حشوها غير المؤمنين حشو النار أي الذين هم أهلها المخلدون فيها أبد الآباد غير المؤمنين أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار دخول الطريق دخول تطهير لا دخول تخليد يدخلون دخول تطهير لا دخول تأبيد وتخليد وإنما الذي يدخل النار دخول تخليد وتأبيد هو الكاثر كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها نعم قال أبو بكر الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص ثم ختم كتابه الإيمان رحمه الله تعالى بهذه الخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان عندنا أي أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص والمراد بالقول قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا والمراد بالعمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح فكل ذلك داخل في مسمى الإيمان وهو يزيد وينقص ويقوى ويضعف أهله ليس فيه على درجة واحدة وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة ولا خلافة بينهم في ذلك وشواهد ذلك ودلائله في الكتاب والسنة كثيرة ومر معنا جملة منها في هذا الكتاب المبارك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ونختم قراءتنا لهذا الكتاب بحمد الله عز وجل أولا وآخرا وشكري سبحانه ظاهرا وباطنا ونسأل مجل على أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بقراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى والكتاب تفضل أحد المحسنين بطبع كميات كبيرة جدا ويمتوفرة وستوزع على الجميع ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا اللهم سمعنا وظفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك